لجمل سمين او لجمل صغير السن ومع ذلك فهو لحم جمل غف وهذا الكلام ليس صوابا فليس وصف المرأة لزوجها بانه لحم جمل وصف ذم وعادة العربي لانها تسكن وسط الوحوش والأحناش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 لا تكاد تجد فيها راحلة الراحلة النجيب من الإبل التي ترتحل أن يركبها الناس فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل قلة أهل الخير في الناس فضرب المثل بالإبل ترى البعران المئة لا تكاد ترى فيها راحلة أي ناقة يصلح أن ترتحل وينزل الناس عليها إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إنما ذمت المرأة زوجها بقولها لحم جمل غث هذا هو الوصف الذي وقع من هذه المرأة على سبيل الذم لزوجها وما معنى كلمة غث في رواية في غير الصحيحين زوجي لحم جمل قحر وسوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في تضاعف الشرح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 وانا ذكرت هذا لكنه لم ينظر الى جميع كلامه فاذا استطاع ان يقول او ازتراح الى هذا التفسير ان قول ابن عمر كان اذا جلس في الصلاة يقصد كان اذا جلس في التشهد يلزم هذا في هذا المثال لان هذا هو نفس المعنى اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة اي صلاة اقيمت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء اذا حضر العشاء واقيمت صلاة المغرب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 قال للنبي وأنذر عشيرتك فهل قصد الله ليكون للعالمين نذيرا أي العشيرة فقط هذا تقييد ولكن نقول العشيرة أحد أفراد العالمين وصفوا بنفس الحكم الذي وصف به العموم فلا يكون هذا إلا لمزيد العناية بهم لأنهم أهله وأقاربه فبدأ بهم وكذلك قلنا في قول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون قال تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال النبي إذا لقيت عدوك من المشركين فالمشركون لفظ عام كل ما ليس بمسلم فهو مشرك فإذا طبق هذه القاعدة في هذا المثال لزمه هنا أن يقول لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى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 ملخص كلام أئمة أجل لنا يقول بما أنك استدللت ونسي أنني قلت هذا كلام ابن القيم ابن القيم يرى تحريك الأصبع بين السيرتين وهذا كلام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وهو أبرع الناس في أصول الفقه معروف العثيمين أصولي بارع حتى إن بعض أهل العلم أخرج من كلامه في كتب قواعد أصولي فهذا ليس تقييدا نحن مختلفون في هذا هذا ليس تقييدا يبين هذا كله إشكال آخر لم يجب عنه أيضا قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة كم في الصلاة من جلسة؟ جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين فإذا قال أنه وردت رواية أخرى كان إذا جلس في التشهد إذن مراد بن عمر وابن الزبير والذين قالوا جلس في الصلاة مرادهم ماذا كان إذا جلس في الصلاة الصلاة فيها جلستان جلسة التشهد والجلسة بين السجرتين فقول القائل كان إذا جلس في الصلاة المقصود كان إذا جلس في التشهد إذن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 فلما كان نصف الليل استيقظ هذا قيامه كان إذا قام استيقظ فتلى الآيات العشر آخر سورة آل عمران ثم تسوك ثم توضى ثم قام فصلى ركعتين فلا أدري أقيامه أم ركعه أم سجده أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ هذا قيام ثاني فتلى الآيات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصل ركعتين لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجده أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ ففعل ذلك فعل ذلك يعني ماذا يعني تسوك وصل ركعتين ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى إحدى عشرة ركع هذا شرح لكان إذا قام يعني لو في تلاث أربع قيام مواضع كل قيام يأخذ نفس الحق وهذا مثال توضيحي كان إذا قام للتهجد من الليل يشوصفاه بالسواك كان إذا قام أدي مواضع المواضع الأول أدي قيامه القيام الأول استيقظ ثم تسوك ثم صلى نام ثم استيقظ ثم تسوك فصلى الموضع الثالث ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة فهذا قيام وثان وثالث ورابع وخامس قيام الوطر فقام النبي أربع مرات بالليل كل مرة يستعمل السواه فهذا شرح لقوله إذا قام كان إذا قام لو الليل فيه قيام واحد يبقى يثبت هذا الحك فيه قيامان يثبت هذا الحك في ثلاث مرات يثبت هذا الحك فهذا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 أما قول قال ابن رشيد هذا كل كلام رجل من أهل العلم لا دليل عليه وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا بقي موضع آخر الأخ اشار إليه فقال سلمنا لقولك يا شيخ فلماذا لم تبين لنا حال من ذكرته أما أنت تأخذ منهج الموازنات أنا معرفش ماذا يقص الأخ بهذا الكلام أصلا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 الموازنات يا أخي الفاضل أن يدفع الرجل عن الناس أخطاءهم بما ثبت له من الحسن يعني يقال لو مثلا سيد قطب مبتدع يقول لك يا أخي ده له جهاد ونافح عن الدين يذكر هذا في الرد وهذا القول خطأ وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولقول السلف الصالح وأما للشيخ أبو سحاك الحويني وغيره فالذي يعرفني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 وثبتنا بتثبيت الله عز وجل لنا في هذه الفتن العظيمة فلا رجوع مثل هذا الكلام وليعرف المرء وليدرس الأخ متى يقال هذا الكلام تزكير ومتى يكون ثناء أما لنا أكثر من عام ونحن نتحمل القول والاتهامات من كل أحد بسبب أننا خالفنا هؤلاء الشيوخ ولو كنا من المعظمين لهم التابعين لهم السائلين في ركابهم ما رمينا بما رمينا به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 عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس واياك وأراء الرجال وين زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وانت على صراط مستقيم أقول قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله